وآتُ الْيَتَامَ أموالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الخَبِيزَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أموالَهُمْ إِلَى أموالِهُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًا كَبِيرًا وَإِنْ خَفَتُمْ أَلَّا تُقْصِطُوا فِي الْيَتَامَى فَكِحُوا مَا قَابَلَكُمْ فَكِحُوا مَا قَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِمَثْنَ وَثُلَاثَ ورباع فإن خفت أن لا تعدل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا أن لا تعونوا وأت النساء أصدقاتهن نحله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وخولوا لهم قولا معروفا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 لهم فاشهدوا عليهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا واذا حضر القسمة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 بضونهم نار إنما يأكلون في بضونهم نار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوخصن تين فلهن زلث ما ترض وإن كانت واحدة فلهم نصف ولأبويه لكل واحد لِلْمِنْهُ مَسْهُدُسٌ وَلِأَبَوَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ دناؤكم لا تقدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريطه من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصيب مما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه بها أودين ولهن نصف مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصيه ان توصون بها أودين وان كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله ف لكل واحد ف لكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية وصابها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ذلك حدود الله وَمَن يُقِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وله عذاب مهي واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلح فأعر عنهما إن الله كان تواب رحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون الصّوم أبجالة ثم يتوبون ثم يتبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما ولا ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار هؤلاء كأعتدنا لهم عذابا أليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمن الا ان ياتين ايمكن بفاحشه مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعساه ان تكرهوا فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مِّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ بعضكم إلى بعض مِنكُم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 129-وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فَحَانِلَ ابْنَائَكُمُ الَّذِينَ من أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ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 an aliman hakiman ومن لم يستطع منكم طولن ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فالكهوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن, وآتوهن أجورهن المعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخدات أحدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ويريد الذين يتبعون أن ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عن خلقكم وخلق الانسان نضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أَن تكون تجاره الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ف فنصلي هنا وكان ذلك على الله يسير إلَّا تجتنبُ كَبَائِرَ مَاتُونَهُنَّ عَنْهُنَّ كَفِيرٌ عَلَيْكُمْ سِيَأَتِكُمْ نُكَفِّرَ عَلَيْكُمْ سِيَأَتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ دَخَلَ الْكَرِيمَ وَلَا تَتَمَنَّوْنَ الله اللَّهُ لِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٍ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 القوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافن نشوسهن فعخون وهجون فعخون 124-وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 125-إن الله كان عليا كبيرا 126-وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا ويوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 كان مختالا فقورا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئا ان الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما ذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخر مما رزقهم الله وكان الله بهم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 شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا وسول لوث سوابهم الأرض لوث سوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَرْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم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 لَنْ وَرَاءَ عَلَينا لَنْ يَنبِئَ الْسِنَتَهُمْ لَنْ يَنبِئَ الْسِنَتَهُمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَنُفِّذَ الله خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ ولكن لعنهم اللَّهُ يا أيها الذين آتو الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم وجوها من قبل أن نقم سوjoها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا اصحاب الثابت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء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 وصد عنه وكفّ بجهنم سعيرا وكفّ بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نطج الجلوده بدّ الله غيرها بدّ الله غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنها خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما ne um. oluyor? مَا هُمْ إِلَّا وَسْوَاسٌ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ إذا عَنكَ صُدُودًا بما إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا 129- أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعبهم وقل لهم في أنفسهم قولا ذليقا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 في أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلو أنفسهم أو يخرجوا من دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خير يردنهم وهشدد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُقِع الله وَوَسُوؤَ فَأُنَاكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُنَاكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ الْنَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ مِنَ الْنَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُنَاكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ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 الله لا يقول أنك ألم تكون بينكم وبينه ما ودّه كألم تكون بينكم مودة يا ليتني كنت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 124-لولا أخرتنا إلى أجر قريب 125-قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تهلمون فتيلا 126-أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة 124-فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 125-والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 126-أفلا يتدبرون, يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله إذا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمر منهم لعلمه الذين يستبقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يوفق فبئس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له قبل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيروا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله لاه ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا قريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا.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 ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فغذوهم وقتلوهم حيث وَلَا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم نِزَاقٌ أَوْشَاهُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَمْ يَشَأْ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا الله السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا آخرين يريدون أن يؤمنكم ويؤمن قومهم كلما عبدوا. إلى الفتنة أركس فيها فإن لم يعتذرواكم ويلقوا إليكم السرّم ويكفون أيديهم ويكفون أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتم وأنائكم جعلنا لكم عليهم سلقا مبينا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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ نِسَاءٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا فجذاؤه جهنم، فجذاؤه جهنم مخالدًا فيها، وغضب الله عليه ولعله وأعدله عذابًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضابطون في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقا إليكم لا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهد في سبيل الله بأموالهم وأفسهم، ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأفسهم على القاعدين درجهم، وكلم وعد الله الحسناء. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجرو فيها فأولئك مأواهم جهنم وسائد نصيرث إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله فأولئك ك عز الله هٰي يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاضَمًا كَثِيرًا وَسَعَمٌ وَمَن يَخْرُج مِن دِيَتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا وإذا قربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم, إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا, لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إذا كان بكم أذن من مقر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد لي كافرين عذابا مهينا فإذا قضيت صلات فذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقتاً ولا تهنو في البتغار القوم إذ تكونوا تألمون إذ تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما ت لَا يُؤْمِنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 لَمَّا كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظيما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 la ilahe illa ve لا شيطانا مريد لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنن يمنهم ولا امرنهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام فليغيرن خلق الله ومن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ ذُو الْلَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُصَالَنَا مُبِينًا يَعْدُوهمْ وَيُمَنِّيهمْ يَعْدُوهمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعْدُوهمُ الشَّيْطَانُ إلَّا قُرَعٌ هُلَاءِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصطفى من الله قليلا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 قِيرًا فَأُولَئِكَ يَجْهَلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُفْلِحُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّ من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مِلَّةَ إبراهيم حنيفا وَاتَّخَذَ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيقا ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُتلى عليكم وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهم التي لا تؤتونهم ما كتب لهن وتغربون أن تنكحوهن والمستطعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من فعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي صلح بينهما صلح وصلح خير وأحضرت الأمفس الشح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 كل من سعته وكان الله واسع الحكمة وللله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين آوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ولقد وصينا الذين أوتوا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 ليس شيء يذهكم أيها الناس ويأتي الآخرين، وكان الله على ذلك قديرًا. من كان يريد سواب الدنيا فعله الله سواب الدنيا والآخرة وكان الله سميع بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كنوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ شهداء لله ولو على والوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله آمنوا منو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على وسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكح بالله وملائكته وكتبه ورسوله وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 مَن يَبْتَغُونَ عِندَهُ الْعِزَّةَ ايا بتهون عنده فَإِنَّ فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقهر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا تجعدوا معهم فلا تجعدوا حتى يقوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 ان الله الا قليلا مذبذبا بين ذلك لا اله هنا ولا إله هنا ومن يغضب الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين أ تريدون أن تجعلوا لله عليهم سلبا مبينا إن المنافقين في الدوّك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدوّك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله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 إن الذين يكفرون بالله ورسله وي يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وي يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا هؤلاء هم الكافرون حقا 124-وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك, أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 126-يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 ورفعنا فوقه الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباس الجدّم وقلنا لهم لا تعذو في السبّت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء يرحق وقولهم قلوبنا غلظ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 اتِلاَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّدَا وَقَدَّرُوهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنِ الرَّاسِبُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود سبورا وَأُسُلَنَ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَأُسُلَنَ لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَن لَا يَكُون لِلْنَاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ رُسُلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ 8. 9. morally под 10. 10. يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لن يكون لله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم إلا طريق جهنم إنما خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربك فأأمنوا فأأمنوا خير لكم وإذ تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا اهله الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ان المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وكلمته القاها الى مريم وروح من فامنو بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ولا تقولوا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 لا يستكف عن عبادتي ويستكبر ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا. وعاملوا الصالحات فيوفيهن اجرهم فيوفيهن اجرهم ويزيدهم من فضله وام الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إِنَّمَرُوا أُنْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرْثُهَا إِلَّا مَنْ يَكُلَّهَا وَلَدُ فَإِذْ كَانَتَ ثَنَيْنِ فَلَهُ مَسْلُو مما مِمَّا تَرَكَ وَإِذْ كَانُوا إِخْوَةَ الْمِجَالَ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ